السؤال الرابع يقول فتحت بعض الدروس بمنطقتنا لكن نشعر بعدم اهتمام الشباب بها فما نصيحتكم لنا في ذلك أثبت أنت ومن معك نعم وثقوا أقول لكم قد جربت أن القرب من العامة يزيد في محبتهم لك إذا خاطبتهم لك بالكلام اللين الحسن ونزلتهم منازل لهم وقربت كبارهم كبار السن والوجهاء من مجلسك واخاطبتهم بالخطاب الجميل مثل بالكنيه يا ابا فلان او يا عم فلان او يا خال فلان وهكذا وصرت تقرا عليهم بما يفهمونه تقرا عليهم وتبين لهم بما يفهمون ستقوى الصله بينك وبينهم هذا مجرب جربه انا وغيري والشواهد عليه كثيرة نعم